الصوتية الرابعة والأخيرة من كتاب الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث وصايا للمجاهدين 1- التفريق بين جمال الأفكار المجردة وبين صورتها الواقعية والعملية حين يتحدث الناس عن الجهاد في سبيل الله تعالى فهذه كلمة جميلة وجميلة جدا الجهاد في سبيل الله تعالى ولكن واقع الجهاد ليس جميلا كله في كل أحداثه فالجهاد ليس هو هذه الخطب الرنانة وليس هو تلك الكلمات الجميلة، وليس كله غنائمة وسبايا، وليس كله نصر مؤزر، وليس كله خطب نارية، بل فيه موت الحبيب، وفيه جرح الصديق، وفيه تطاير الأشلاء وفقد المال، وفقد المعين، وبمعنى آخر فيه جانب من المشقة، بل المشقة العظيمة، ثم فيه اختلاط الجنود وحصول الخصومات بين الناس، فهذا ضرب هذا، وهذا خاصم هذا، وهذا شط على هذا، فهو حركة بشرية وفيه أخطاء واجتهادات وتأولات بعضها يستساغ وبعضها ليس كذلك فهناك حد فاصل بين جمال الفكرة وسموها وبين واقعيتها لو أخذنا تصور الناس وخيالهم لواقع الدولة الإسلامية لوجدنا لو أنها أقرب ما تكون في أذهانهم إلى عالم الأحلام عالم مليء بالصور الجميلة والفراشات الطائرة والألوان الزاهية والسماء تنزل غيثها على الدوام والضرع مليء في كل حين والأعداء يخافون جانبنا لما يعلمون من نزول الملائكة معنا في القتال فهم يتصورون دولة الإسلام التي لا فقير فيها ولا مريض فيها وكل من طلب شيئا فهو بين يديه ولكن لو نظرنا لدولة النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدنا هذه الجنة بل وجدنا أن معاناة الصحابة رضي الله عنهم في دولة الإسلام في المدينة أشد من معاناتهم وهم في مكة فهل حصل للصحابة رضي الله عنهم في مكة ما حصل لهم في غزوة الخندق في دولة الإسلام زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وابتلاء الزلزال بل هو الزلزال نفسه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا سورة الأحزاب قارن بين هذه الصورة وبين الصورة التي يحاول رسمها مشايخ هذا الزمان لدولة الإسلام فهم يعدون الناس بالدولة التي لا خوف فيها ولا مشقة بيت لكل إنسان طعام لكل بطن والناس يدخلون في الإسلام لمجرد رؤيتهم لنا ولدولتنا وعلى هذا فالناس يأتون إلينا إلى جماعتنا لأن في أذهانهم أننا الحزب الذي سيؤمن لهم من النعيم الدنيوي أكثر مما تؤمنه الأحزاب الأخرى لكن لو قلت لكم إن ثلاثة من الخلفاء الراشدين ماتوا قتلا، وعلى يد أناس لم يحتاجوا لكثير من التخطيط لقتلهم فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قتله عدو الله أبو لؤلؤة المجوسي وهو قائم في صلاة الفجر بين يدي شيوخ المسلمين وعلمائهم وقادتهم ورؤسائهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انطلق الهوجاء وسيطروا على المدينة حتى دخلوا على الخليفة الصائم رضي الله عنه وذبحوه في بيته في وسط المدينة بين الناس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في وسط المسجد وهو قائم يدعو الناس إلى صلاة الفجر وبين طائفة يأتيه ابن ملجم الخارجي فيضرب هامته بالسيف بتصرف فردي وباتفاق مع آخرين على قتل معاوية وابن العاص وهذا عصر الخلافة الراشدة وما أدراك ما بعده ولذلك علينا أن نقول إن الذين يتصورون عالم الإسلام العملي حركة المرء المسلمة في الحياة هو عالم لا يمت إلى عالم البشر وهو خارج عن حركة الحياة برمتها هؤلاء وهمون ويعيشون تهويمات وخيالات فبمجرد اصطدامهم بالصورة الحقيقية لهذه الحياة ستجدهم ينقلبون على أنفسهم يعلنون اعتزالهم وعدم قدرتهم على تحمل هذه الحياة إن العيش مع الكتب وبين الكتب ومع الأفكار والقلم والورقة ليس هو الإسلام إنما الإسلام هو حركة الحياة حركة البشر الإنسان بما فيه من صواب وخطأ فالصواب يقوى ويدعم والخطأ يقوم ويصلح فعالم الإسلام العملي فيه الصواب وفيه الظلم فيه الصدق وفيه الكذب وكل له مقامه في الإسلام الإسلام يعترف بوجود الخطأ كوناً ولا يلغيه في الخلق والوجود ولذلك أنزل الله تعالى الحدود وأنزل العقوبات وأنزل الأحكام والخطاب الرباني في ذلك كله للمجتمع المسلم الموحد المجاهد وليس هو خطاب لغير المسلمين على الرغم أن عصر الفتنة بين علي رضي الله عنه وخصومه عائشة ومعاوية رضي الله عنهما هو عصر نكل فيه أصحابه إلى الله تعالى ولا نقول فيه إلا ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكامه كقوله صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية وغيره من الأحاديث لكن لو حاولنا استطلاع ورؤية الواقع عن قرب وهو عصر مبكر وقريب من القرون الخيرية بل هو منها لرأينا هولا ولرأينا من الأمور التي تشيب لهولها الأطفال انظر واحد الخوارج أربعة ألاف رجل مقاتل قرروا قتال علي رضي الله عنه وثلاثة ألاف في الكوفة قرروا عدم قتاله ولا القتال معه طلب منهم علي رضي الله عنه أن نمضي إلى قتال عدونا وعدوكم معاوية لكنهم يرفضون حتى يعلن اعترافه بالكفر والتوبة عنه فيقيم لهم علي رضي الله عنه ملحمة في النهروان بعد قتلهم عبد الله بن خباب ابن الأرتى وزوجته الحامل فقتلهم ولم ينج منهم سوى أربعمائة رجل جريح 2- معركة الجمل في الخريبة قرب البصرة حسب رواية عمر بن شبه وهي معركة بين مسلمين بل بين القبائل نفسها مضر ضد مضر وربيعة ضد ربيعة ويمن ضد يمن إخوان في الدين والمنهج والنسب وقتل فيه طلحة والزبير المبشرين بالجنة 3- معركة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما معركة حصل فيها مجزرة مع أن بعض الناس حرضوا على الصلح وقالوا من لثغور الشام بعد أهل الشام؟ من لثغور العراق بعد هلاك أهل العراق؟ من للذرار والنساء؟ ألا تذكرون الأرحام؟ وبعيدا عن ضعف الروايات التي ذكرت الهولة في القتلى لكن بلا شك أن القتلى كان عظيما أربعة. ردة بعض النصارى بعد إسلامهم حتى قالوا والله ديننا الذي خرجنا منه خير من دين هؤلاء الذين هم عليه ما ينهاهم دينهم عن سفك الدماء وإخافة السبيل وأخذ الأموال الطبري وقاتلهم علي على الردة ثم بعد ذلك كله عام الجماعة ثم حرب عبد الله بن الزبير وإلى آخره فهذا جانب من حركة الإنسان أي الإنسان لا ينبغي أن ينسى أو توضع عليه الأيدي لنفهم الناس أن حياة المسلم كلها قيام ليل وصيام النهار وعفو متكرر وعطاء متكرر وخير دائم حتى استبغت صورة الولي في خيال الإنسان المسلم على هيئة الغاز المثالي أي الذي لا وجود له الولي هو إنسان، إنسان بشر، المجاهد هو إنسان، إنسان بشر أما تصوير صورة الإسلام العملي وعالم الإسلام والمسلمين على صورة أفلام الكرتون أو عالم الجن والملائكة فهي صورة تهين الإسلام أكثر مما ترفعه إننا نقول هذا لأولئك القوم الذين يعطلون عظائم الأمور ويوقفونها لمجرد بعض الأمور الصغيرة فحساسيتهم أمام الأخطاء تجعلهم يضعون العصبة على عيونهم لحجبها عن رؤية الخير والنعمة والفضل الإلهي إن الجهاد في سبيل الله تعالى حركة بشرية وحركة من أجل السلطان والملك ففيه تتداخل كل انفعالات الإنسان ومن دعا للسيف أو حرض على السيف فلا ينتظر أن يناقشه الناس ويحاربوه بالخطب الرنانة والورق السقيل، بل عليه أن يحضر نفسه ليذوق حر السيف، هذه هي سنة الله تعالى. وللذكر فإن الخلفاء الثلاثة الشهداء ما ماتوا بيد الكفار، بل ماتوا بيد مسلمين، فسقة، مبتدعين، فأبو لؤلؤة الفارسي ليس من أهل الشرك، ومحاولة إثبات مجوسيته دونها خرط القتاد وإن نسب إليها، وأبو ملجم من الخوارج ولم يكفر أوائلهم إنما الخلاف في من أتى بعدهم وثائرون على عثمان بعض قادتهم صار من قادة جيش علي رضي الله عنه ولذلك من وضع رجله ويده في هذا السبيل سبيل إعادة سلطان الله تعالى إلى الأرض بالجهاد في سبيل الله تعالى ووقف نفسه للتحريض ضد الطواغيت وإزالة عروشهم ودل طغيانهم فهذا رجل نهايته معلومة وإن لم يحضر نفسه لذلك فهو رجل مستريح أي لا عقل له فهذا طريق نهايته إما برد العدل أو حر السيف نعم يسعك أن تنشئ مجلة أو نشرية لتكون حزبا معارضا وحزبا ترقيعيا تطلب الإصلاح وتنتظر الفرج بإخراج المساجين أو موت ملك ليأتي غيره فربما يكون خيرا منه فحينئذ أمرك سهل وهين فأنت رجل سياسة وكلمة وملفك عندهم لا يعد أن تكون معارضا محترما أي تحترم حدود المعارضة السياسية أما وقد قلت الجهاد والقتال فما عليك إلا أن ترتقب فلست أنت بخير من أسلافك الأخيار ولست أنت بخير من أقرانك فليس عبد الله عزام عنك ببعيد وليس الشيخ عمر عبد الرحمن عنك ببعيد وليس الشيخ أبو طلال القاسمي عنك ببعيد وليس الشيخ أنور شعبان عنك ببعيد وليس أبو عبد الله أحمد عنك ببعيد وليس وليس وليس القائمة طويلة يا عبد الله ويكفيك هذا فهذا أمر تشيب له الوالدان وليس له إلا الرجال ففكر كثيرا قبل أن تخوض وإياك أن تقول لقد ورطوني فما ورطك أحد فنحن لم نضمن لك حصول الوزارة والمنصب ولم نضمن لك ملائكة تجاهد معك لا يخطئون ولم نضمن لك مسدسا ينزل من السماء يعرف المؤمن من الكافر والسني من البدعي ولم نضمن لك نبيا قائدا يوحى إليه فقد نقول لك اليوم قولا ونرجع عنه غدا ونقول لك هذا ما رأينا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فإن أردت الغاز المثالي إصعد القمر، فإن أعجزك، فالكثير من الناس قد سلكوا سبيل السلام وجلسوا كالعصفير مع ابنائهم في أعشاشهم يأكلون ويشربون ويرقبون الحياة من وراء زجاج بيوتهم. هذا في وقت المدافع. فإذا سكنت سيخرجون علينا بمواعيدهم العظيمة ليقولوا لنا لقد قلنا وقد توقعنا وقد أنذرنا وقد وقد ألسنة طويلة نسأل الله تعالى قصها. قال الله تعالى في سورة الأحزاب سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير إن الكثير من المقعدين يتقنون نقد لاعبي كرة القدم ولكنهم أصحاب أصوات عالية في قيادة المعركة على كرسي النظارة وهم شهدا يعرقون ويتصببون عرقاً وتبحوا أصواتهم لكنهم يلعبون كرة القدم بأيديهم انتهى اثنان. أن حكم قتال المرتدين أشد من حكم قتال الكفار الأصليين من قرأ سيرة الصحابة رضي عنهم في حروبهم وجهادهم رأى بكل وضوح أن جهادهم للمرتدين وخاصة قتال بني حنيفة أتباع مسيلمة كان من أشق الحروب وأتعبها عليهم فقد جاهدوا فيها جهدا عظيما وقال أهل السيرة أن عدد من قتل من المسلمين يقارب الألف وعدد قتلى بني حنيفة عشرة آلاف نفس وكان عدد كبير من القتلى هم من حملة القرآن وكانت هذه المقتلة سببا في إقبال الصديق رضي الله عنه على جمع القرآن ثم من نظر في مسيرة التاريخ الإسلامي رأى أن حروب المسلمين لطوائف الزندقة كانت من أشد البلاء على المسلمين أشد من قتالهم للكفار الأصليين ولو تمعنا في سبب هذا الخصوص في قتال المرتدين لرأينا أن الأمر يرجع إلى سبب وبفهمهما تدرك جماعات التوحيد والجهاد أن ما هم عليه من أمر هو أمر خاص لا يقوى له إلا الرجال ولا يقوم له إلا من أخلص الله وجهه سبحانه وتعالى هذان السبب الأول أن حكم قتال المرتدين أشد من حكم قتال الكفار الأصليين قال الغزالي رحمه الله والقول الوجيز فيه أنه يسلك بهم أي الزنادقة الباطنية مسلك المرتدين في النظر في الدم والمال والنكاح ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات أما الأرواح فلا يسلك بهم مسلك الكافر الأصلي إذ يتخير الإمام في الكافر الأصلي بين أربع خصال بين المن والفداء والاسترقان والقتل ولا يتخير في حق المرتد بل لا سبيل إلى استرقاتهم ولا إلى قبول الجزية منهم ولا إلى المن والفداء وإنما الواجب قتلهم وتطهير وجه الأرض منهم هذا حكم الذي يحكم بكفرهم من الباطنية وليس يختص جواز قتلهم ولا وجوبه بحالة قتالهم بل نغتالهم ونسفك دماءهم فإنهم مهما اشتغلوا بالقتال جاز قتلهم انتهى قول الغزالي فالمرتد أحكامه في القتال أشد من الكافر الأصلي وكذلك لا يجوز مصالحة ومهادنة وأمان المرتدين ويجوز مصالحة ومهادنة وموادعة الكفار الأصليين قال الشافعي إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين أو طائفة منهم لبعد دارهم أو كثرة عدوهم أو خلة بالمسلمين أي اضطراب أمور المسلمين أو بمن يليهم منهم جاز لهم الكف عنهم ومهادنتهم على غير شيء يأخذونه من المشركين وإن أعطاهم المشركون شيئا قل أو كثر كان لهم أخذه وجاء في السير الكبير وشرحه للشيباني بشرح السرخسي رحمه الله وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة لأن الموادعة خير للمسلمين في هذا الحال وقد قال الله عز وجل في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله وقال ابن قدامة رحمه الله وتجوز مهادنتهم على غير مال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدنهم يوم الحديبية على غير مال يأخذه منهم فإنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى هذا في أحكام الكفار الأصليين فإنه يجوز للإمام وللمسلمين موادعتهم ومصالحتهم وبسط أحكام الموادعة ومجباتها مفصلة في كتب الآئمة ويجب الوفاء لهم بهذا ولا يجوز الغدر ولا الخيانة إلا أن ينقضوا العهد والمواثيق أما المرتدون فلا يجوز موادعتهم ولا مصالحتهم قال أبو الليث السمرقندي رحمه الله إن أخذ الجزية وعقد الذمة مشروع في حق جميع الكفار إلا مشركي العرب والمرتدين فإنه لا يقبل منهم الجزية كما لم يشرع فيهم الاسترقاق قال الكاساني رحمه الله عند شرحه لما تقدم فإنه لا يقبل من المرتد إلا الإسلام أو السيف لقول الله تعالى في سورة الفتح تقاتلونهم أو يسلمون قيل إن الآية نزلت في أهل الردة من بني حنيفة ولأن العقد في حق المرتد لا يقع وسيلة إلى الإسلام لأن الظاهر أنه لا ينتقل عن دين الإسلام بعدما عرف محاسنه وشرائعه المحمودة في العقول إلا لسوء اختيار وشؤم طبع فيقع اليأس عن فلاحه فلا يكون عقد ذمة قال القرطبي رحمه الله قال الأوزعي تأخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب وكذلك مذهب مالك، فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك، والجحد عربياً أو عجمياً، تغلبياً أو قرشيا كائناً من كان إلا المرتد، قال ابن تيمية رحمه الله. وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة، منها أن المرتد يقتل بكل حال، ولا يضرب عليه جزية، ولا تعقد له ذمة بخلاف الكافر الأصلي، ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزاً عن القتال بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلي إلى غير ذلك من الأحكام انتهى قوله وعلى هذا فأحكام قتال المرتدين أشد من أحكام قتال الكفار الأصليين ولما علمنا أن حكام بلادنا مرتدون فلا يجوز مصالحة أحد منهم أو مسالمته أو مهادنته تحت دعوة المصلحة أي أنه لا يجوز لجماعات الجهاد أن تداهن أحدا من هؤلاء المرتدين أو تسالمه أو تتعاون معه في قتالها لطائفة الكفر في بلدها فلا يجوز لجماعة الجهاد في الجزائر أن تسالم المرتد الحسن الثاني حاكم المغرب من أجل تحقيق مصلحة الجهاد في الجزائر ولا يجوز لجماعة الجهاد في ليبيا أن تسالم المرتد حسني مبارك من أجل تحقيق مصالح موهومة للجهاد في ليبيا ولو زعمت جماعات الجهاد وجود مصلحة ما فهي مصلحة ملغية لا قيمة لها وهي تفسد الكثير من المصالح المعتبرة التي أمر الشارع بإقامتها فكيف ستصنع جماعة الجهاد في الجزائر مع إخوانهم المجاهدين في ليبيا أو المغرب إن صالحوا حكام هذين البلدين ولو أن جماعة الجهاد في ليبيا هي كذلك صالحت حاكم الجزائر فكيف سيكون الحال عندئذ؟ فإذا وقع هذا وقعت الخصومة بين المجاهدين أنفسهم خاصة أن كل جماعة ترى في حاكم بلدها من الطغيان ما لا يراه الآخر فأي مصلحة تزعمها أي جماعة مصلحة ملغاه لا يعتبرها الشرع أما مصالحة ومهادنة الكفار الأصليين وعقد عقود الأمان معهم فإن الشارع الحكيم قد أجازه في بعض الظروف كما هو مبسوط في كتب الفقه وعلى المسلمين أن لا يتركوا مصلحة الجهاد خوفا من إشاعات السوء والفتنة التي نشرها الملاحدة في بلادنا أي خوف القول بالعمالة فإن العقل المسلم صار أسير الدعاية التي يطلقها اليساريون والقوميون الكفرة بحجة أن أي عمل يعمله المسلم مع الكافر الأصلي هو عمالة وأجر حتى لو استوردت السلاح منهم أو عملتهم بما يجبه الشارع الكريم وصار مجرد الجلوس مع رجل ما يعد تهمة وسبة في جبين الرجل مع أن هؤلاء الملاعين من أصحاب هذه الدعايات هم أولى الناس بالدخول في تهمة العمالة والأجرة نعم لا يجوز لأحاد المسلمين أن يتكلم أو يعقد باسم الأمة بل لا يقوم بهذا إلا أهل الشأن الذين يدرسون الأمر بعناية وسائقهم في ذلك مصلحة المسلمين والإسلام وليس مصالحهم الذاتية وكذلك لا يقوم بهذا إلا من كان خبيرا بمسالك الحياة قادرا على تحديد الأمور تحديدا شرعيا بضوابطه التي أمر الله تعالى مع بقاء البغض والبراءة من الشرك وأهله على جميع أصنافه وصوره وإعلان ذلك وعدم إخفائه إذا فهمنا هذا فإن جماعات التوحيد والجهاد تعيش في هذا الزمان حالة خاصة وهي من أقسى الحالات التي مرت على المسلمين فإن هذه الجماعات تقد في الصخر وتحفر فيه فإنها تنطلق من قواعد غير أمينة لتجاهد أعداء الله تعالى من المرتدين كان المسلمون الأوائل يخرجون للجهاد وقد حضروا أنفسهم وجهزوا أمورهم وهم في أرضهم وبلدهم آمنون أما اليوم انظر إلى واقع الجماعات المجاهدة فإنها جاءت إلى واقع مقفل لا منفذ لهم فيه وقد ترقت الدول العلمانية الكافرة اليوم في الحالة الأمنية الرقي الشديد ما لم يكن بمثل هذه الصورة المتينة في أي يوم من الأيام وليس للجماعات المجاهدة أرض ينطلقون منها ومع ذلك فهم يواصلون الطريق بكل آلامها وجروحها فلو أصابتهم مصيبة في لقاء ومعركة من المعارك فليس لهم أرض يفئون إليها ولا فئة ينحازون إليها في الله ما أعظم هذا النوع من الجهاد وما أشقه نعم إن جهاد المرتدين اليوم جهاد شاق وفيه من البلاء والعند ما الله به عليم والرجل المجاهد ملاحق من بيت إلى بيت وأهله تحت سطوة الطاغوت وقوته أي أنه مكشوف نصفه بل أغلبه فهذا جهاد خاص ولذلك له أجر خاص كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أجر المتمسك بدينه في مثل هذه الأزمان له أجر خمسين من الأوائل لأن المجاهدين اليوم لا يجدون على الحق أعوانا وكان الأوائل يجدون على الحق أعوانا انظر اليوم كم يعاني الأخ من أجل أن يصل إلى أرض الجهاد وكم يبدل من الجهود والتفكير وكم يلاقي من العذاب والمشقة من أجل أن يصل إلى أرض ليجاهد فيها وتفكر في هذه القيود الأمنية التي يخترقها الشباب المسلم الموحد حتى يطبق فريضة وعبادة القتال في سبيل الله تعالى ضد المرتدين؟ هل مر على المسلمين مثل هذه الحالة من قبل؟ الجواب لا، انظر اجتماع العالم أجمع، كفارا ومرتدين من أجل تطويق الجهاد والمجاهدين وهم لا ظهر يحميهم ولا دولة ترعاهم ولا إعلاما يوصل صوتهم فهل مر على المسلمين على مدار التاريخ مثل هذه الحالة؟ الجواب لا السبب الثاني السبب الثاني فهو موافقة الأمر القدري للأمر الشرعي المتقدم وأعني أنه لما جعل الشارع الحكيمة سبحانه وتعالى حكم المرتد أشد من حكم الكافر الأصلي إنما هو لأن المرتد في نفسه وحاله يستحق هذا الحكم وهو ملائم له وقد أشار الكاساني رحمه الله في كلامه المتقدم إلى هذا المعنى وهو أن المرتد لم يقع منه هذا الكفر إلا بسبب انحطاط نفسه وخبثها وعظيم شرها فإن من أسلم وعرف حقيقة هذا الدين وعظمته وأثره على النفوس والحياة ثم انقلب عنه بغضا وكرها لما أنزل الله تعالى فإن هذا الشخص يستحق هذا الحكم في حقه وهو أنه لا يستحق هذه الحياة فليس له أن ينعم بخيراتها ولا يأكل من ثمارها ولما كان بغض المرتدين لهذا الدين وكذلك بغضهم لأهله شديدا كان قتالهم للمسلمين شديدا بخلاف الكفار الأصليين فإن الكثير منهم لا يعرف لماذا يقاتل ولا علام يقاتل بل هو يساق إلى الحرب سوقا ولذلك بعد أن تضع الحرب أوزارها فإن كثيرا منهم يدخل في دين الله تعالى وهذا حال الدول والممالك والأقطار التي فتحها المسلمون الأوائل رحمهم الله تعالى فإن تلك البلاد دخل أصحابها في دين الله تعالى أفواجا وقد أشار الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله في كتابه رده ولا أبا بكر لها إلى حقيقة النفسية هؤلاء المرتدين وأنها أعتا نفسية مرت على وجه التاريخ بل هي اقتبست معالمها من نفسية الشيطان ذلك أنه لما رأى نفسه قد حكم الله تعالى عليه الخلود في جهنم فإنه طلب من الله تعالى أن يمهله إلى نهاية الدنيا حتى يفتن كثيرا من الناس فيذهب بهم معه إلى جهنم فإنه نقم على الناس طهرهم وعفافهم وإيمانهم وكذا المرتد فإنه ينقم على الناس إسلامهم وأذكر أنه الشيخ أبا الحسن قد ذكر في كتابه نفسية هذا المرتد وحلل هذا النوع من الإنسان وأنه يرى نفسه قد ضعف أمام الشهوة إما شهوة المال أو شهوة المنصب أو شهوة النساء فيرى نفسه حقيرا ذليلا وهو يرى أمامه شابا مسلما قد ترفع هذه الشهوات وضربها بحذائه واستمسك بدينه فينقم عليه هذه الفضيلة ويستصغر نفسه أمامه فبدل أن يؤوب إلى رشده ويعتدي إلى رحمة الله فإنه لنفسه الخبيثة يحقد على هذا الشاب لأنه يذكره بضعفه وعجزه فيكون له كالمرآة ولذلك عندما تسمع أو تقرأ هذه القصص الحقيقية من تعذيب المرتدين للمسلمين فإنها لهولها تكاد تدخل في عالم الخيال والخرافات لأن هذا النوع من البشر ليس له مثيل في الظلم والكفر والعدوان إذا فقتال هذا النوع من البشر قتال خاص في شدته وهوله وعظمته وهو يقاتل إلى آخر رمق وإلى آخر نفس وإني لأعجب لا من أصحاب النظر الصوفي الجديد حين يأملون الهداية لهؤلاء المرتدين إن هؤلاء القوم جد واهمون ولا يعرفون حقيقة حكامهم حشية سفلية طويلة عندما تنتهي سأخبرك يقول سيد قطب رحمه الله إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة الله وحده مهما عظمت وشقت أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة مهما لاح فيها من السلامة والأمن والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق إنها تكاليف بطيئة طويلة مديدة تكاليف في إنسانية الإنسان ذاته فهذه الإنسانية لا توجد والإنسان عبد للإنسان وأي عبودية شر من خضوع الإنسان لما يشرعه له إنسان؟ وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به ورضاه أو غضبه عليه؟ وأي عبودية شر من أن يكون للإنسان خطام أو لجام يقوده منه كيف شاء إنسان؟ على أن الأمر لا يقف عند حد هذه المعاني الرفيعة إنه يهبط ويهبط حتى يكلف الناس في حكم الطاغوت أموالهم التي لا يحميها شرع ولا يحوطها سياج كما يكلفهم أولادهم إذ ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من التصورات والأفكار والمفهومات والأخلاق والتقاليد والعادات فوق ما يتحكم في أرواحهم فيذبحهم على مذبح هواه ويقيم من جماجمهم وأشلائهم أعلام المجد لذاته والجاه ثم يكلفهم أعراضهم في النهاية حتى لا يملك أب أن يمنع فتاته من الدعارة التي يريدها بها الطاغوت سواء في صورة الغصب المباشر كما يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ أو في صورة تنشئتهن على تصورات ومفاهيم تجعلهن نهبا مباحا للشهوات تحت أي شعار وتمهد لهن الدعارة والفجور تحت أي ستار والذي يتصور أن ينجو بماله وعرضه وحياته وحياة أبنائه وبناته في حكم الطاغوت من دون الله إنما يعيش في وهم أو يفقد الإحساس بالواقع إن عبادة الطواغيت عظيمة التكاليف في النفس والعرض والمال ومهما تكون تكاليف العبودية لله فهي أربح وأقوم حتى بميزان هذه الحياة فضلا عن وزنها في ميزان الله إن هؤلاء الحكام وطوائفهم لا ينفع معهم إلا الهرس حتى النهاية انتهت الحاشية السفلية ها نحن أمام تجربة معاصرة في فلسطين المقارنة بين اليهود وعرفات في مظاهرة واحدة لأهل مسجد في غزة حاول الناس أن يخرجوا في مظاهرة فقتل منهم أكثر من خمسة عشر شخصا وهذا لم يحدث قط في أي مظاهرة في تاريخ اليهود اللعين في فلسطين فأيهما أشد كفرا وغلظة على المسلمين ولعل البعض سمعوا عن ذلك الرجل الجزائري حين قبض عليه المجاهدون وهو في صف الطاغوت فوضعوا المسدس على رقبته وطلبوا منه أن ينطق بالشهادتين فأبا ذلك واستكبر فأي نوع من البشر هؤلاء القوم؟ كان القدماء يضربون المثل ببطش التتار ولكن هل بطش التتار يعادل دموية صدام حسين؟ وهل ظلم الكافرين في كل تاريخهم مع المسلمين يعادل كفر وظلم القذافي؟ وهل خبث اليهود يعادل خبث الملك حسين؟ وهل تعذيب النازيين يعادل تعذيب سجون مصر؟ وهل حكم النصارى في لبنان يعادل حكم النصريين في سوريا؟ وهل مر في تاريخ الإنسانية قط نظام يعادل نظام آل سعود؟ ليس هناك ثم وثيقة بين الحاكم والمحكوم، فالحاكم يملك كل شيء، والناس عبيده وخدمه؟ أي عراقة في الإجرام والكفر تسري في دماء هؤلاء القوم؟ كفر ما بعده كفر، وإجرام ما بعده إجرام؟ فوالله إن رجلاً من المسلمين يفكر لحظة في احتمال وجود الخير في هؤلاء أنه رجل مخبول، وإن رجلا يفكر بطريقة أخرى غير السيف يعالج بها هؤلاء القوم أنه رجل مخبول ثلاثة أن المسلم المجاهد عليه أن يسعى إلى عدم تسليم نفسه ودعوة إلى ظاهرة الاختفاء بل والتحرك لفك العاني الأسير ونصرة المظلوم وردع الظالم فالمتمعن لقصص الأنبياء في القرآن الكريم يجد للأنبياء عليهم السلام قضية محورية يلتقون حولها جميعا ويدعون الناس إليها ألا وهي كلمة التوحيد؟ ثم إننا نرى كذلك أن النبي كان يأتي ويحمل قضية أو قضايا مهمة مع التوحيد وكانت تشكل هذه القضية الأخرى امتحانا لموضوع الاستجابة لألوهية الله على عباده فلوط عليه السلام كان مع دعوته للتوحيد داعيا إلى التخلص من الرذائل الخلوقية المعروفة مثل اتيان الذكران والتبارز بالضراط في المجالس وهي التي قال فيها الرب سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت وتأتون في ناديكم المنكر فهذه القضايا التشريعية تشكل الامتحان لمدى الاستجابة لكلمة التوحيد ولقضية تأليه رب العالمين وقد حدثنا القرآن الكريم كثيرا عن موسى عليه السلام وتكررت أحاديث القرآن عن هذا النبي العظيم وهو من أولي العزم من الرسل وكانت قضية التوحيد هي مدار دعوته وحمل معها قضايا مهمة أخرى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 فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ثم حك الله تعالى هذه القضية في سورة الشعراء أمرا موسى وهارون عليهما السلام فأتي فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل فهذه قضية حكاها القرآن الكريم في ثلاثة مواطن قضية إخراج بني إسرائيل المعذبين من حكم فرعون الطاغية وهي كذلك هنا في هذا العصر قضية مهمة عظيمة القدر قضية إخراج المساجين والأسرة والمعتقلين من سجون أهل الكفر والشرك ومن سجون المرتدين والسجن هو إحدى صور العذاب التي يمارسها الطغاة ضد الموحدين قال تعالى في سورة الشعراء على لسان فرعون لأني اتخذت إلهاً غيري لا من المسجونين. وقال تعالى في سورة الأنفال: وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الأنفال وهنا نكتة بديعة على الأنبياء، وهم أعظم الناس قدرا وأرفعهم منزلة وأوثق الناس بربهم هذا الفعل هو الهروب والتخفي، فموسى عليه السلام خرج من مصر في أول الأمر خائفا يترقب، ثم خرج ببني إسرائيل على وهدة من عيون فرعون وقومه، وكذلك خروج محمد صلى الله عليه وسلم من مكة متخفيا خوفا من قريش وبطشها، ولم يعتبر هذا الصنيع قادحا في حق هؤلاء الأنبياء، أو بخادش رجولتهم وعصمتهم وعظمتهم، وأقول هذا الكلام تنبيها على ما سمعت أن بعض المشايخ أنه لما عرض عليه الهرب وقد حضر جند الطاغوت للقبض عليه في منزله أنه أنف هذا الفعل واعتبره خادشا لكرامته ومكانته وقال أنا فلان المشار إليه بالبنان وولست لصا حتى أهرب ولعله كذلك أنف وترفع أن يتدلى بحبل من منزله ليخرج من الشباك حتى لا يقبض عليه جند الطاغوت وهذه النفسية هي مصيبة ولا شك فهي تدل على أن قادة العمل الإسلامي إلا من رحم الله هم أبعد الناس عن نفسية الرجل المقاتل أو نفسية الرجل الواعي لطبيعة الصراع بين الحق والباطل فالسجن أحد أساليب الطغاة في ردع الدعاة والمصلحين والسجون الآن تعج بكثرة الموحدين فيها وقد تبجح الكفر الآن وعربد بما لم يكن له مثيل بيوم من الأيام فما هو السبيل الشرعي والكوني لردع هؤلاء المجرمين عن غيهم وما هو الطريق الشرعي والكوني لإخراج هؤلاء المساجين من معاقل الطغاة إنه ولا شك الجهاد في سبيل الله تعالى وفك العاني واجب شرعي على المسلمين حيث وقع لقوله صلى الله عليه وسلم فك العاني وأطعم الجائع وعود المريض رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال ابن حجر قال ابن البطل، فكاكل الأسير واجب على الكفاية وبه قال الجمهور ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لئن أستنقذ رجلا من أيدي الكافرين أحب إلي من جزيرة العرب وروي أن الحجاج بن يوسف الثقفي غضب على وليه في السند غضبا شديدا وذلك بسبب امرأة أسرت من المسلمين وأدخلت إلى بلاد السند فجهز الجيوش المتواصلة وأنفق بيوت الأموال حتى استنقذ المرأة وردها إلى أهلها ومدينته وفك العاني المسلم هي صورة من صورة الولاء بين المسلم وأخيه المسلم وليعلم أن ما يعانيه المسلم السجين هو شيء يفوق الوصف والخيال حتى أنهم قديما كانوا يعدون السجين كأنه منفي من الأرض وأنه خارج الحياة يقول الشاعر إذا جاءنا السجن يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا والحضارة الشيطانية المعاصرة ابتكرت من الأساليب الوحشية لتعذيب خصومها شيئا يفوق الخيال وليس سجين اليوم هو مجرد رجل محبوس في جب فقط مع أن مجرد هذا الحبس هو عذاب شديد ولكنهم يمارسون على هذا السجين ألوان العذاب وصنوف القهر ما الله به عليم فإذا علمنا هذا تبين لنا الواجب الشرعي الملقى على عاتق الأمة في تخليص هؤلاء الأسارة جاء في القوانين لابن جزي يجب استنقاذهم أي الأسارة من يد الكفار بالقتال فإن عجز المسلمون عنه وجب عليهم الفداء بالمال قال ابن تيمية في الرسالة الماتعة المسمات بالرسالة القبرصية يدعو فيها صاحب قبرص إلى الإحسان إلى أسار المسلمين عنده ويبين سعيه الجاد في استخلاص أسار المسلمين بل وأسار أهل الذمة يوم ذاك قال وقد عرفت النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرة وأطلقهم قازان فسمح بإطلاق المسلمين ثم بين بعدها طلبه في إطلاق أسار أهل الدمى هذه النصوص وغيرها تبين مدى الواجب الملقى على المسلمين في إطلاق أسار المعتقلين والمساجين من سجون المشركين والمرتدين ولقد بلغ عدد الموحدين الذين نقم منهم الطاغوت طهرهم وعفافهم وإيمانهم بالله تعالى الأعداد الكبيرة ففي مصر لوحدها عدد المساجين من الجماعات المسلمة في سجون الطاغوت المصري أكثر من خمسين ألف سجين علاوة على أولئك الشباب الذين ما يكاد الواحد منهم يخرج حتى تدركه شرطة الشرك وتعيده مرة أخرى وهنا نقطة مهمة وهي أن المسلم المجاهد عليه أن يسعى إلى عدم تسليم نفسه إلى هؤلاء المشركين الملاعين في بلادنا بل عليه أن يسعى جهده أن يفر منهم وإلا فليقاتل حتى يقتل ووالله قد سعدت وفرحت أشد الفرح لهذه السابقة العظيمة للشباب المجاهد في جدة ومكة والرياض والذي أبى أن يسلم نفسه لزوار الفجر المشركين من المباحث اللعينة بل قاومهم حتى سقط شهيداً إن شاء الله وإذا قتل عزيزاً بطلاً أو إذا أسر ووالله إن قتال هؤلاء المرتدين أحب وأفضل من قتال اليهود لأنه لم يقع لليهود علينا سلطة ولم يكن لهم علينا سبيل إلا بحبل هؤلاء المرتدين الزنادقة وهذه السابقة التي وقعت في عدم الرضوخ لتسليم الشباب المسلم أنفسهم للطاغوت هي بشرة خير وهو أن هؤلاء الشباب أتقنوا المسألة وقد مضت إن شاء الله تعالى تلك الأيام التي كان الشباب المسلم والمجاهد في الجزيرة العربية يسلم نفسه إلى المباحث طوعا واختيارا ولعل الأهوال التي كان يراها المعتقلون من المسلمين في مبنى الرويس أو الحاير هو الذي رد الفكرة إلى رؤوسهم أن الموت أفضل بدرجات من أن يساق المسلم كالذبيحة إلى مسلخه وقد كان هؤلاء الزنادقة المرتدون يدخلون الشباب المعتقل وهم يتهازجون أهازيج الفرح وكأنهم في عرس عليهم من الله العائن، لكنها إن شاء الله بعد اليوم لن تكون زيارة الفجر رحلة سهلة لهم هذا أملنا وفي الله رجاؤنا وإن تكرار هذه العملية سيجعل الذين يفكرون بالراتب الجيد في العمل مع المباحث محسوبا عليهم أن روحه ستكون ثمنا لهذا الراتب فها هو الدم قد سال ومسيل الدم علامة الفرج وفيه بشر الإفاق إن شاء الله فليتنبه شباب الجهاد إلى هذه الحقائق وحتى لا يخرج البحث عن المقصود نكتفي بما تقدم سائلين الله العون والفتح والنصر حاشية سفلية يرى البعض من باب السياسة الشرعية أن لا يكون الجند هدفا دائما للمجاهدين إلا في حالة الدفاع عن النفس وأن يكون العمل كله موجها إلى رؤوس الكفر وأئمة الطغيان أصحاب القرار مثل الرؤساء وكبار الوزراء وما شابه ذلك والقصد معلوم فدول الردة هذه بقاؤها مرتبط بإلههم أمريكا فمتى سقطت سقطوا فلذا توجه الجهود على إمام الكفر الكبير ويأتي دور هؤلاء وهو خلاف ليس في أصل المشروعية وإنما في التكتيك العسكري وبما نبدأ أولا ولا ينكر على من قاتلهم واستهدفهم ولكن من عرف من الجنود أو من ذوي الرتب الصغيرة بشدة عدائه للإسلام والمسلمين وبأذاه الشديد للمسلمين يقصد بعينه ويزال لتزول معه فتنته للعباد ولا يتشفع له كونه جندي أو من ذوي الرتب الصغيرة فكم من صاحب رتبة صغيرة اشتدت فتنته على العباد أكثر من أسياده وزعمائه الكبار انتهت الحاشية السفلية خلاصة وخاتمة البحث بعد هذه الجولة السريعة مع مسألة هي في أمس الحاجة أن تبحث من قبل طلبة العلم المجاهدين الذين لا يخافون في الله لومة لائماً فيصدعون بالحق في زمن الانبطاح ويرفعون الرؤوس في زمن الخضوع ويترصون الصفوف في زمن التفرق وقد توصلت في هذا البحث إلى الآتي أولاً أن هذا الأقسام المباحث أو الاستخبارات أو مباحث أمن الدولة أو الأمن الوقائي أو الأمن السياسي أو ما شئت من أسماء هي أقسام كافرة مرتدة لا شرعية لها يجب جهادها وقتالها ثانياً أن تبين الموانع إنما يكون في المقدور عليه وأما المحارب وغير المقدور عليه فليس كذلك ثالثاً أن قتال المباحث حتى لو فرضنا جدلاً أنهم مسلمون هو من باب دفع العدو الصائل وأن قتيل المباحث إلى النار وقتيل المجاهدين من الشهداء رابعاً أن شبهات القوم ردها سهل لمن هداه الله ووفقه ولكنه زمن الغربة لدين الله وأهله خامساً أنه يجب على المجاهدين التفريق بين جمال الأفكار المجردة وبين صورتها الواقعية والعملية سادساً أن حكم قتال المرتدين أشد من حكم قتال الكفار الأصليين سابعاً أن المسلم المجاهد عليه أن يسعى إلى عدم تسليم نفسه والدعوة إلى ظاهرة الاختفاء وقبل الأخير أوجه هذه الدعوة لمن يعمل فيما سبق ذكره إلى أولئك الذين هان عليهم دينهم وسهل عليهم التجسس على المسلمين لصالح الطواغيت باسم الدين متذرعين بفتاوى بعض المضللين المشبوهين ممن ظاهرهم العلم مقابل مبلغ زهيد يعطونه على كل تقرير يكتبونه إلى مخابرات الطواغيت لا يحسب هؤلاء أنهم على خير أو أنهم على شيء وليتذكروا أن لهم يوما سيسألون فيه عما يفعلون وينتصف الله تعالى منهم لعباده المظلومين فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعانى ظالما بباطل ليضحض بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله أخرجه الطبراني فكيف بمن يعين الطواغيت الظالمين على اعتقال المسلمين الموحدين وقتلهم وانتهاك حروماتهم فكم من تقرير ظالم كتبه مخبر حقير أدى إلى اعتقال عشرات من الشباب المسلم الموحد لعشرات السنين في أقبية وزنازين الطواغيت إن لم يكن سببا في قتلهم وإعدامهم وفي صحيح مسلم وغيره المؤمن من أمنه المسلمون على أنفسهم وأموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فالذي لا يؤمنه المسلمون على أنفسهم ولا يسلمون من شر يده ولسانه فهو بنص الحديث ليس من المؤمنين ولا المسلمين فاتق الله يا عبد الله واحذر أن تكون ممن يتجسسون لصالح الطواغيت الظالمين أو يجادلون عنهم أو يقاتلون دونهم فتهلك وتخسر دنياك وأخرتك وأخيرا نقولها صريحة واضحة بينة إننا لا نكفر مسلما بذنب غير مكفر ما لم يستحله ولا نكفر الناس كلهم بالعموم كما يرمينا بذلك أعداؤنا من الطواغيت ويبهتنا به خصومنا من جماعات الإرجاء وإنما نكفر من هدم التوحيد أو أعانى على هدمه أو آب شيء من نواقضه أو عاد أهله نصرة لأعدائه من أهل الشرك والتنديد ومظاهرة لهم على الموحدين ونعرف أن للكفر شروطا وموانع ولا نكفر إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع ونعلم أن المرأة قد يصدر منه قول الكفر أو عمله ولا يكفر لقيام مانع من موانع التكفير وكل ما تكلمنا به في هذه الأوراق وغيرها إنما هو في كفر عداء التوحيد وعساكر الشرك والتنديد الذين مرقوا من الدين وحاربوا أهله ونصروا الدستور الشركي والقانون الوضعي وكفر هؤلاء أوضح عندنا من الشمس في رابعة النهار بالأدلة الشرعية وليس بالهوى أو التقليد أو الاستحسان فنقول لخصومنا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون سورة البقرة بيننا وبينكم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا نقبل حكما غير ذلك ايتونا منه بدليل وبرهان ينقض ما قلناه وستجدوننا إن شاء الله تعالى أسعد الناس به وأول من يرجع إليه قال الله تعالى في سورة البقرة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أما الشقشقات الفارغة والصفصطات الجوفاء والاتهامات الباطلة التي لا يسندها دليل وبرهان شرعي ولا تنبني على الكتاب والسنة فإنها مردودة على صاحبها ومن لم يقبل بالدليل الشرعي ويذعن له وينقاد فلا خير فيه ولا ينفع فيه تقصير أو تطويل الكلام قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون سورة الجاثية ورحم الله بن القيم إذ يقول في نونيته عن الكتاب والسنة من لم يكن يكفيه ذان فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان من لم يكن يشفيه ذان فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان من لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش بالإقلال والحرمان إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأراذل سفلة الحيوان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين انتهى الكتاب بحمد الله تعالى